أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم برها که بیسی تاديكولين دا وحجعا لن cha Elle kanta ظلما آيات لقوم يعلمون وهو الذي طفلنا الآيات لقوم يقضون وهو الهدى them Yes, sir. لو Right I'm <laughs> say. <laughs> Oh <laughs> لا تدركه للصار وهو يدرك للصار وهو النصيب الخضيط وَمَنْ أَمِيَّةٌ لِّلْهَاءِ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ لا good oh. oh. all و